119. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار 110. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار 111. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم 112. إن الدين عند الله الإسلام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 124. ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون 125. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتدل من تشاء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 وَمَا وما مِنْ من سوء تود لو أن بَيْنَهَا وبينه أمدا بعيدا 118. ويحذركم نَفْسَهُ نفسه والله رؤوف بالعباد 119. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحذبكم الله ويغفر لكم 112. والله غفور قُلْ 113. قل أطيعوا الله والرسول 114. فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين 115. إن الله اصطفى آدم ونوحا 116. وآل إبراهيم وآل عمران على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 111. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا 112. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا 113. قال يا مريم أنا لك هذا 114. قالت هو من عند الله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 111. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب 112. أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنا يكون لي ظلام وقد بلغ لي الكبر وامرأتي عاقب قال كذلك الله يفعل ما يشاء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 111. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين 112. يا مريم قنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين 113. ذلك من أنباء الغيب نوحيه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 أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم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 117. قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون 118. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين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 111. ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين 112. إن آذى لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم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 ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون وَمَا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم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 111. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم 112. يختص برحمته من يشاء والله ذو وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِدِينَارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ 117. ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون 118. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين 119. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا اولائك لا خَلَقَ قَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أغبابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالُوا آمَنَّا وَأَخَذْنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي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 عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَنْ أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ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 الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ بَل لَّن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عذاب أليم وما لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ